129-وكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 120-وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون 121-فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا قالوا الا أن قالوا ان كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظالمين 141-والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 142-ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 118- وخسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 119- ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 110- ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 30-ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 31-قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 129-قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 120-قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 121-قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما اغويتني الى اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن ايمانهم وعن شمالهم وَل تَجد أَكْزَرَهُم شكرِرين قَا خُررج مِنْهَا مَزْئُومًا مَدُحُورَ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُم لأَمْلَأَ جَهن النَّمَ منِكُمْ أَجمَعين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 وَطَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لمن فَلََّ ذا قَ الشَّجرةَ بَدَتْ لَمَا سَوْؤاتُهُمَا وَوقَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهمَا وَقَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِ م مِ وَورَقِجََّها وَنادَاهُماَا رَبّهُمَا أَلَم أَنْهكُمَا عَِكُم الشَّجرَْةِ وَأَقُلكُمام وَقَُّكُم إِ الشَّيطانَ لَكُمَا عَدُم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 قَالَهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 فَجَاءَ آبَاؤُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُونَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُونَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 129-قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون, كما بدأكم تعودون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 129-قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين فِي في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم 124-قل إنما حرم ربي الفواحش ما مِنْهَا منها وما بطن 125-والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا, بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 126-وأن تقولوا على الله مَا لا تعلمون 127-ولكل أمة أجل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 129-قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 120-قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الداركو فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا ها اولائ قدلونا فاتهم عذابا ضعفا منناهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 125-وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 126-إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء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 وَقال الحَمْدُ للِلهَّهِ الذي هَدَانام وَقالَاُ الحَمْدُ لللههِ الذي هَدَان لِهَذاَا وَمَا كُّا لِنَهتَدِي وَمَا كُّا لَِحتَدِيَ لَْناَا أَنَْذَانَ الله 129-لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وَلَا ذَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ الْعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ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 اِذْ اَبْصَرُوهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قالوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ هاؤلا الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا ان افضوا علينا من الماء او مما رزق اقم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم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 يَوْمَ يأتي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُونَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل غير الذي كنا نعمل قد خسروا فَسَهَوْا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العرش. يغشي الليل النهار يطلبه خفيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب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 124-فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 125-والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم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 119-قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين 110-أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم, وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 111 عجبتم أن جاء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 129-وإلى أَخَاهُمْ أخاهم قَالَ قال يا قوم عبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 120-قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 121-وإلى 129-قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 120-أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 121-أوى عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 121-واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 122-قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت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 124-فانتظروا إني معكم من المنتظرين 125-فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وأطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا 124. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره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 129 <تصفيق> كافرون 124-فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا, وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 125-فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 126-فتولى عنهم وقال يا, قوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم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 بَل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم أناس فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مقرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره 129- فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 120- ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آله آمن به من آمن به وتبغون ها عوجا واذكروا اذ كنت قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان قائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وقائفه وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا من قريتنا اولتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين 148- قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملة كون بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا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 وَلَيَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ 122-وحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 123-فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 124-فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 125-وألقي ساجدين 124-لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 125-لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 126-قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 127-وما تنفرون جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتدر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليفسدوا في الارض ويدرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم 126-وإنا فوقهم قاهرون 127-قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن, إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 128 قالوا أُذِنَ لَنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا 129-ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 120-فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 121-وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا 124-وقالوا مهما تأتنا به من بِهِ لتسحرنا بها فما نحن لك نَحْنُ 125-فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 126-وقالوا مهما تأتنا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 إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافلين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 باطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين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 وواعدنا موسى 30 ليله واتمنناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون خلفني في قومي واصلح 121 وَلا ولا تتبع سبيل المفسدين 122-ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال 123-قال رب أرني أنفر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 124-فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 125-سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 129-قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي كُلَّ كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 120-الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 149- ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 122-أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 123-قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى 124-كلوا من قيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا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 129-وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 120-فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 121-وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة, إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 122-إنه انَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ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 122-ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا, يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 123-والذين يمسكون بالكتاب وأقوموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 124-والذين يمسكون وَإِذْنَ تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من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 126-أفتهلكنا فَعَلَ فعل المبطلون 127-وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَصُ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ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 126- أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 127- ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 128- وممن خلقنا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 124-قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون 125-قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 126-ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 127-هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمروت به فلما اثقلت دعى والله ربهما دعى والله ربهما لا ان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركا جعل له شركا فيما 129-فتعالى الله عما يشركون 120-أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 121-ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 122-وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. 124-إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 125-ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكْيدُوا نَفْسِرُونَ إِنَّ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 122-خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 123-وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله, فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 إن الذينَ ع دََبِّكَ لا يَسْنَكبرِونَعَنْ ععبادتِ وَسَبّحونَها وَسَبّحونَهُ وَلَهُ يسْجددون